في صحته فالفاسد محل خلاف واما الباطل فهو باطل لا اشكال فيه فمثلا اذا تزوجت بدون شهود زوجها وليها بدون شهود فهذا اختل شرط من الشروط او تزوجت بدون الولي الاقرب زوجها الولي الابعد فهذا اختل شرط من الشروط محل خلاف واما اذا تزوجت في عدتها فهذا عقد باطل لا خلاف فيه او تزوجها رجل وعنده اربع فهي خامسه فهذا عقد باطل لا خلاف فيه بانه يحتمل الصحة ابدا هو عقد باطل. فهؤلاء الذين تزوج هذه المرأة التي تزوجت بعد أسبوع من طلاقها من زوجها قبل أن تتم عدتها ما دام دخل عليها ولو قبل عشر سنين. فيجب أن تعتد عدة شرعية حسب حالها. يقول السائل قلتم انه يجوز له شراء الماء للضرورة بعد النداء الثاني فهل يجوز له او يجزئه التيمم في هذه الحالة لا لا يجوز له التيمم اذا وجد الماء بقيمة مثله بقيمته المعتادة لا يجوز له ان يتيمم انما يجوز له ان يتيمم اذا لم يجد الماء او وجده غالي الثمن فحينئذ له ان يتيمم لكن اذا وجد الماء بقيمه مثله فلا يصح له ان يتيمم يقول السائل ما حكم اغماض العينين في الصلاه يكره اغماض العينين في الصلاة والصلاة صحيحة لكن هذا من مكروهات الصلاة لان فيه تشبه بمن يصلي للنار عباد النار يصلون للنار فيغمضون اعينهم يقول السائل هل, يشرط هل يشترط على المصلي أن يسمع نفسه القراءة أم يكتفي بتحريك لسانه لا يلزم أن يسمع نفسه إذا كان يقرأ يقرأ قراءة صحيحة بيخرج الحروف فلا يلزم أن يسمع نفسه لأنه قد يكون في سمعه ثقل فلا يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته وآذى من حوله لأنه برفع لصوته قد يؤذي من حوله وإنما يقرأ قراءة صحيحة بإخراج الحروف من خارجها ولا يلزم أن يسمع نفسه يقول السائل ما هي أسباب قسوة القلب سبب قسوة القلب أسباب قسوة القلوب كثيرة منها الوقوع في المعاصي ومنها مخالطة الظلمة والعصاة والفجار ومنها أكل الحرام والعياذ بالله ومنها التخلف عن الاتيان ببعض الواجبات والوقوع في المحرمات كل هذه من أسباب قسوة القلوب فالمسلم يعالج نفسه بالبعد عن الحرام والقيام بما افترض الله جل وعلا عليه والبعد عما حرم الله عليه والبعد عن مخالطة الظلمة والمنهمكين في الدنيا والمعرضين عن طاعة الله يقول السائل ما حكم التصوير التصوير محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وورد أن المصور هو وصورته في النار فيقال للمصورين أحيوا ما خلقتم ويقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبه فليخلقوا ذره فليخلقوا شعيره وبسبب التصوير وقع الشرك في الأرض أول شرك وقع في الأرض بسبب التصوير فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأغلب فيه يقول السائل كيف يطوف غير المحرم بالبيت الحرام يطوف غير المحرم مثل ما يطوف المحرم الطواف بالبيت أن تبدأ بالحجر الأسود وتطوف بالبيت سبعة أشواط إن طفت وأنت ساكت صح طوافك لأن الطواف تذلل وخضوع لله جل وعلا حتى لو لم تقل شيئا أبدا إلا أن الأفضل أن تشغل نفسك بالذكر والدعاء والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العباده أفضل من دعاء المسألة دعاء العبادة هو الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك وهكذا مع الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن هذا يسمى دعاء عبادة ودعاء المساله أن تسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة وخلاهما حسن في الطواف إلا أن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة يعني تكثر من الذكر أفضل لأن من اشتغل بذكر الله عن مسألته أعطاه الله جل وعلا أفضل ما يعطي السائلين ولا يلزم نوع من أنواع الذكر وليس هناك دعاء مخصوص للشوط الأول أو الشوط الثاني كما يفعل بعض الناس جهلا يظن أن لكل شوط دعاء مخصوص هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إذا اعتقد المرء ذلك فهو بدعة ولا يجوز وإنما الوارد استحبابا أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود شرفهم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ويدعو بما احب في سائر الاشواط ويذكر الله ويقرا القران و يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة وليس هناك دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص ولا يلزم التكبير عند البدء وعند النهاية وإنما هذا مستحب يستحب للإنسان إذا هذا الحجر الأسود عند البدء أو عند النهاية أو بينهما يذكر الله ويقول الله اكبر يشير الى الحجر الاسود والحجر الاسود له التقبيل اذا تيسر والاستلام باليد والاستلام بشيء اخر غير اليد كالمحجن ونحوه والاشارة اليه واما الركن اليماني فله الاستلام فقط لم يرد تقبيله ولم ترد الإشارة إليه وإنما يستلم إذا تيسر وإذا لم يتيسر فيمضي وأما الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر فلا يستلمان ولا يقبلان لأنهما ليس على قواعد ابراهيم قصر عن قواعد ابراهيم لما بنت قريش الكعبه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جمعت ما عندها من من مال حلال فما اتسع وما كفى لبناء الكعبه فقصروا الحجر بنوا اقتصروا عن قواعد ابراهيم مما يلي الجهات الشاميه فلذا لا يستلمان ولا يقبلان يروى ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بنى الكعبه على قواعد ابراهيم لما سمع من خالته عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين فسمع رضي الله عنه هذا الحديث وبناها على قواعد إبراهيم ثم لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأمر عبد الملك بن مروان ل الحجاج بن يوسف بإزالة ما بنى عبد الله بن الزبير وعادها على البناء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة عليه الصلاة والسلام زمن قريش فلما تولى هارون الرشيد استشار العلماء رحمهم الله في هل يهدم ما بناه الحجاج ويعيد البنى على قواعد إبراهيم كما بناها عبد الله بن الزبير فأشار مالك رحمه الله قال لا دعها لا تكون ملعبة للملوك هذا يبني وهذا يهدم ادعها على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل يجوز قراءه القران والطواف والامام يخطب لا يجوز للمرء ان يقرا القران حال الخطبه لانه مامور بالانصات مامور بالاستماع للخطبه فلا يجوز له ان يشتغل بغير الاستماع ولا يشتغل براتبه او سنه وإنما ينصت إنما يشتغل بتحية المسجد تحية المسجد يأتي بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل داخل فجلس فقال اصليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد تصلى ولو ان الامام يخطب واما ان يقرأ القرآن وينشغل عن الخطبة فهذا لا يجوز يقول السائل ذكرت ان المرأة يصح لها ان تبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فلماذا يصح نعم المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة ومن لا تجب عليه صلاه الجمعه له ان يبيع لو باعت المراه على امراه مثلها او باعت على صبي مثل لا ي... لا تجب عليه صلاه الجمعه او باعت على مسافر او باعت على مريض هؤلاء كلهم لا تجب عليهم صلاه الجمعه ومن لا تجب عليه صلاه الجمعه لا ينهى عن البيع يقول السائل هل يجوز بيع المساويك أثناء الخطبة إذا كان البائع ليس من أهل الجمعة لا يجوز للشراء في هذه الحال الشاري إذا كان من أهل الجمعة لا يجوز له أن يشتريه لا ولا غيره لأنه معمور بالانصات للخطبة تقول السائلة اعتمرت من الميقات ونزل علي الحيض قبل اداء العمرة قبل اداء العمرة فماذا افعل عند الطهر وهل ادخل المسجد الحرام لا بأس عليك انت على احرامك فاذا انقطع الدم فاقتسلي عن الحيض ثم طوفي وسعي مباشرة وقصري من رأسك وقد تمت عمرتك ما يلزم أن تخرج إلى مكان ما للتنعيم ولا لغيره بل هي على إحرامها وحال بقائها في مكة هي على إحرامها تجتنب الطيب وتجتنب أخذ شيء من شارها أو ظفرها ولا يستمتع منها زوجها بشيء لأنها محرمة فإذا انقطع الدم تغتسل كالعادة ولا باس عليها ان تسرح شعرها لا تنهى عن هذا وانما تنهى عن اخذ شيء من الشعر تعمودا اما تسريح الشعر فلا باس به وتغتسل كالمعتاد ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروه وتقصر من راسها وقد تمت عمرتها ولها أن تدخل المسجد الحرام وغيره من المساجد لكن لا تمكث فيه لا تجلس لو جاءت مثلا لرفقتها لتأخذ منهم شيئا أو لتعطيهم شيئا فلا حرج أو لتبلغهم بخبر أو لتأخذ منهم توجيه ونحو ذلك فلا حرج عليها بالدخول لكن لا تمكث لا تجلس الحائض والنفساء لا تجلس في المسجد وانما تدخل مروراً يقول السائل ما حكم اظهار المرأة لل إظهار المرأة وجهها وكفيها اعتمادا لا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها ولا يديها أمام الرجال الأجانب بل المسلمة كلها عورة أمام الرجال الأجانب وإذا صلت في بيتها أو في مكان بعيد عن الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها لأن الوجه ليس بعورة في الصلاة وأما عند الرجال الأجانب فهو عورة المحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب فتغطي وجهها حتى وإن كانت محرمة لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا من الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه المحرمه ما تغطي وجهها اذا كانت في بيتها او في خيمتها او بعيده عن الرجال الاجانب لان احرام المراه في وجهها لكن اذا قرب منها الرجال الاجانب او حاذتهم في مسيرها او هي تطوف معهم فيجب عليها ان تغطي وجهها وجميع بدنها لقول الله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبتين زينتهن إلا كما قال الله لبعولتهن الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمار على الرأس والجيب هو فتحة القميص من أجل إدخال الرأس فإذا ضربته على الجيب معناه هي مأمورة بتغطية وجهها وجميع بدنها والله جل وعلا يقول لعبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم قل ونسائك وقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم وقال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن المرأة هي عن أن تضرب بالرجل على رجل يسمع صوت الخلخال أو الحلي الذي في اليد فهي منهية عن هذا لأن في هذا تحريك لشهوة الرجال فهل تنهى عن أن تظهر صوت الخلخال ويباح لها أن تكشف الوجه واليدين وتظهر محاسنها لا وأما حديث الذي قال السائل عنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسمع يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفه ويديه وجهه ويديه وكفيه فهذا حديث غير صحيح ومعلول ولا يعتمد عليه ولا يليق من أسماء رضي الله عنها أن تمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بثياب غير ساترة لأنها مشهورة بالفضل والصلاح. وبنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه ويفقيها من فقيهات الصحابة ان تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق تكشف عورتها هذا لا يليق ولا يمكن أن يصدر من أي امرأة فضلا عن اسماء رضي الله عنها وأرضاها فهذا الحديث معلول وليس بصحيح ولا يعتمد عليه وعائشة تقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات والمحرمة ما تغطي وجهها فإذا حاذوا بين الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فيتغطي وجهها حال إحرامها فهي في غير الإحرام من باب أولى. يقول تكرار العمره خلال أسبوع واحد هذا إذا دخل مكة مثلا بعمرة ثم سافر مثلا للمدينة أو سافر للطائف أو سافر لأي مكان ثم عاد بعد يوم أو يومين عاد بعمرة لا بأس لأن المرء عاد إلى مكة فيعود إلى مكة بعمرة أما إذا دخل مكة معتمرا ثم بعد يوم أو يومين خرج الى التنعيم من أجل أن يأتي بعمرة أخرى فلا هذا لا ينبغي أن يكون فالداخل إلى مكة نقول لا تحرم نفسك ادخلها بعمرة ومن كان بمكة لا ينبغي له أن يخرج ليأتي بعمرة تقول السائله امراه لمست الطيب وهي محرمه سهوا فهل عليها شيء اذا لمست الطيب جهلا او نسيانا او سهوا فليس عليها شيء والحمد لله ليس عليها شيء لان الطيب من محظوره الاحرام المحرم رجلا كان او امراه لا يمس الطيب لكن اذا مسه نسيانا او جهلا فلا حرج عليه والحمد لله ولا يلزمه بذلك فدية